يظهر فيها طابع القرآن المدني الكلام على النفاق ونفاق ما ظهر إلا في المدينة ليس في مكة ظهر نفاقا عظيما عندما شاءت شوكت الإسلام قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قال نشهد إن أنك رسول الله والله يعلم أنك رسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون أي إيش كاذبون في إيش في الدعائم أنه رسول كاذبون في اعتقادهم الحمد لله مر نفسه على حسن الظن بإخواني ونقرأ إن مؤكد له بغير ذلك يتغافل عنها ويجبر نفسه على حسن الظن بها ويقول على التأويل كذال على التوجيه كذا سلامة صدره أولى له سلامة صدره تجعله يتعالى سلامة صدره هي التي ترفع عند ربي جل فعلا فعليه أن يبقي سلامة الصدر أولى له أول له في ذلك وهي إليها الناس يخسر كثيرا أن ما فعل ذلك. نعم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله أعلم أنك لرسوله هنا يقول الله دل في عليهم عنه عن المنافقين أنفاق من من أسوأ صفات من أسوأ الصفات أنفاق ولذلك صاحبه فهو في أسوأ الأماكن يعني الصفات من أسوأ من أس... النفاق من أسوأ الصفات وصاحبه في أسوأ الما... الأماكن قال الله تعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والنفاق يكون نفاقا عقديا ونفاق عمليا النفاق العقدي والذي يخلص صاحبه به بالمله والذي يبتطن الكفر ويظهر الإسلام كهؤلاء الذين قالوا نشهد انك رسول الله والله علم انك رسول والله يشهد أن المنافقين الكاذبون يليش كاذبون كاذبون كذبون في اتقادهم في الداخل لمن يعتقدون أنه ليس بنبي ويفعلون ذلك يختلونه أو يفعلون ذلك خلصة ويكذبون على الله وعلى رسوله فنفاق العقدي هو أخطر نفاق ونفاق العملي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه آيات المنافق ثلاث قال إذا حدث كذب وإذا أتوا من أخيان وإذا, وإذا وعد أخلف وقال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وذكر منها يدعيها الغض ونفاقه كما قلنا من صفات من أذم الصفات والمنافق من علامته العظيمة أنه أظهر الإسلام وتظهر الكفر لكنه حمى حما نفسه وما وأهله وما له لقول النبي إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلا بحقه فهم قالوا نشهد أنك لرسول الله ورسول الله حقا لكنهم في أنفسهم كاذبون قال تعالى إذا جاءك من يكون قالن شرناك رسول الله يحضر حضر عندك وواجهوك وأظهروا لك لأنك رسول الله وكانوا يبنونه بك ولكنهم يكذبون والله يعلم أنك رسول لأن هو الذي أرسلك والله أشهد ان المنافقين لكذبون لك أي فيما أخبروا به كان وإن كانوا طابقا لكن للخارج لأنهم لم يكونوا يعتقدون الصح ذلك ما ما اعتقدوا نبوته ولا رسالته معتقد النبواته على الرسالة لذلك قال الله تعالى, تعالى الله يشهد إن المنافقين لكاذبون في الدعائم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنهم اتخذوا, اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفان الأثمة ليصدقوا فيما يقولون فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم فاعتقدوا أنه مسلمون اتخذوا منهم جنة أي حصنا حصينا وقد كان ولكن تأثر بهم بعض المسلمين والتأثر بهم صراحة يودي بالأمة للتردي ولا يكون نجاتا بل يكونوا هلاكا والإشكال أن الله في فعلا بيّن أن كثير من المسلمين العوام هوام. العوام هوام العوام أغرار أغمار فكثير من المسلمين يتأثرون بهم ويتأثرون بلحن قولهم وبل يقتدون ويأتسون بهم قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعثهم فصبتهم وقيل قعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زدكم إلا خبالا ولا أوضعوا لكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم هذا حال المنافقين ذلك يقول الله منفرا من هذا الحال والله يعلم أنك الرسول والله يشهد إن المنافقين الكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة تقية وحصنا حصينا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء مكان يعملون فصدوا عن سبيل الله آية تقل الناس بالأيمان الكاذبة والحلفان الأثم ليصدقوا عندهم ويغتر به كثير من أهل الإسلام قال أخو صدوا عن سبيل الله إنهم ساء مكان يعملون فبفعلهم هذا صدع كثيرا من الناس عن عن دين الله للفعلها وعن سبيل الله لأنهم يتأثرون بهم باطنا أكثر ما يتأثرون بهم ظاهرا فيكونوا على الكفر وكثير منهم على من الآن ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا امنون يعني بعد الإيمان بعد ما شاهدوا أن لا إله إلا الله زاغوا بقلوبهم زاغوا بقلوبهم وامتد имتدى الأمر بهم إلى الكفر بالله والكفر برسوله قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على على قلوبهم فهم لا يفقهون ولا استبدلوا الضلاله بالهدى فطبع الله على قلوبهم لا يفقهون اي فلا يصل الى قلوبهم هدى ولا اخسره خير ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بانهم الباسببي يعني السبب الذي فيه قد زاغت قلوبهم وانهم في الدرك الاسفل من النار انظر الى السبب ذلك بانهم امنوا ثم شهد لهم, لهم بايمان امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ثم كفروا لا يكون أمره على مرة واحدة الحق النادي أكثر من مرة بأنهم يفعلون ذلك فلما طبع على قلوبهم وهم لا يفقهون كان الأمر جلل البعد تبع بعض عن مرضات الله للفلاوة في مرضات الشيطان نعم وإدمار العصيان والكفران لربنا الرحمن سبحانه جل جل في علاه. وإذا طمس الله قلبه أحد وإذا جعل عائل الأخفال وإذا جعله غرا فإنه لا يصل إلى شيء من خير يريده إلا أن يتفقه في هذا باب وهذا يحتاج أن يبيع نفسه وصدق لله جل في علاه. قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا حادوا فيم الزيق فزاغت قلوبهم وقال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوبة سبحانه والصبع الرحمن القلوبة كيف شاء فإن الله يطبع على هذا القلب ويجعل القفل قبل الآخر ولا يكون الهداية لهؤلاء لأنهم آمنوا ثم كفروا بعدما عارفوا الحق بعدما درسوا الإيمان بعدما استلذوا بنعمة الأنس بن رحمن كفروا فطبع على على قلوبهم ذلك بأنهم آمنوا يعني ذلك الذي يلحقهم من التقريع والتوبيخ ومن النار في النهاية قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهم والفقه في القلب فإذا طمس الله القلب إذا جعل القلب أقفانا فكيف يفهم المكلف كيف يفقه أين هو من الله دل في علاه أي أيتوب أيأوب ما الذي عليه أن يفعله قولي ذلك بانهم امنوا ثم كفروا وتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فيها دلاله واضحه فالكلام على المنافقين فيهما فيه من ذي القلوب وفيهما فيه من التدليس وفيما فيه من التغرير ولكن الله يكشف عنهم وقلنا قد قلت على أن شاء الله رأينا كم فلعرفتهم باسمهم ولا تعرف انهم في لحن القول ذلك بأنهم أمنوا مكفر على قلوبهم فهم لا يفقهون هذه فيها بلة واضحة جدا عن الكافر لا يفقه شيئا وأن الذي العقل يضمر في القلب العقل يضمر في القلب وإذن قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعذبك أجسامهم أن يقولوا تسمع القولهم كأنهم خشب مسندة أي أشكالا حسنا ذوي الفصاحة لسانا إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغته ترى المؤمن مشرقا وطره قويا قادرا إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يقول تسمع لقولهم فإذا تكلموا تكلموا تقول لا ينطقون هجرا لكن ينطقون ينطقون حكمة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يقولوا تسمع لقولهم المسألة هنا دعيرة على الجسد ولذلك قال الله جل فعلا كما قال ان السلام من الله لا ينظر إلى إلى وجوهكم ولا إلى اموالكم ولكن ينظر إلى إلى خلوبكم وإذا رأيتهم تعلق أرسموهم ويقولوا تسمع فأكانوا على على هيئة حسنه ولذلك كان أسعد الناس من كان في هذه الهيئة الحسنة مستقبلا الملائكة ومن كان مستقبدا في الله حق الاعتقاد وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فيهم ما فيهم من اعتناء بالنفس والمظهر ليؤثروا على الناس وإن يقولوا تسمع لقولهم لهم فصاحة بيان وإن كان البيان مدخول لو طالب عالم دقيق يعرف أنهم أنهم ليسوا بشيء ولكنهم يظهرون أمام الإنسان كل يشمخ بأن فيه وكل كأنه الخير وفوق الخير أيضا وإذا رأيتهم تعجب أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم قال يحسبون كل صيحة عليهم أي كلما وقع في خوف وإذاعة الخوف لجبنهم أنهم يكونون بمنازلهم قال الله تعالى لا إذا لتم تعجبك السماء ويقول تسمع القولين كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صحة علي يعني الأسم وإن كانت طيبة وإن كانت جميلة وأيضا الظاهر يكون مقبولا بل يكون مفروضا لكن المسألة دائرة على على ما في القلوب قال تسمع لقولهم من فصاحتهم وبيانهم لكن الله علام الغيوب يعلم ما في القلوب ويعطي عليها لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما في الدنيا وايضا عن المنافقين عندما قال أربعة في أو قال ثلاثة آية المنافق ثلاثة وذكر ثلاثة والرابعة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يستحكم نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد وهذه آية, آية, آية, آية, آية, آية التي جاءت عن المنافقين أعظمها أنه قال ما اللعونين أينما سوقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا إذن إذا رأيتهم تعجبك أسمهم ويقول تسمع لقولهم وأنت معك الآلة التي تبين زيفهم والقراءة المحتفى التي تحكم بها عليهم ولكن المدينة تجري بالمنافقين فالله جلال فعلا أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء من هؤلاء المنافقين لذلك عمر كان يلتف حول حذيفا يقول أسماني لك رسول الله أسماني لك رسول الله قال لا ولا أزكي أحدا بعدك يحسبون كل صحة عليهم أي كلما أقع أمر, أمر أو نزلت نازلة يحسبونها عليهم لذلك قال الله تعالى يحسبون كل صحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون هم العدو هذه جلال على إظهار الله جلال جل للمنافقين يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فحضروا قتلهم الله فكن أعاشا من الله عز لما يعني خانوا الله وخدعوا رسوله والذين آمنوا خدعهم الله في الدنيا قبل الآخر قال أشحة أشح عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم من ظلنا إذا نقف عند هذه الآية وإذا رأيتهم تعجبك السموة يقول تسمع القولين كأنهم خشب مسندة يحسبون كلها صحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون الفواد المصنبطة أسوأ صفات المكلفين النفاق لذلك هي أسوأ عقوب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كسرة الذكر مطرادة للنفاق في القلب كسرة الذكر كسرة الذكر الله مطرادة للنفاق في القلب يختصن <تسأل> معنى الحديث <لديه> الذي <تسأل> يختصن منه <معنا> نفس أجه الصائم <مع> لا يخصد إذا فطره حتى بتمره؟ لا الفطر التام الفطر التام بس الفات <فوق> المصبطة صحيح، بس <سأل معنا أتغذي> <أس> الله أتخذ بس صفات المكلفين أنا النفاق من الواجب ضبط لساني عن كسرة الحلف ضبط اللسان عن كسرة الحلف المنافقون ليسوا بمأمن أخاف الله قلوبهم أمنهم في الظاهر وأخاف الله قلوبهم وهذه جزاء وفاق أجل تباق من خاف من الله أمنه في الآخرة ومن آمن الله في الدنيا أخافه في الآخرة لا يجمع الله للعبد أو للمرء المكلف بين حلوين إذا أنه في اسئله تفضلوا ضعوها هنا هذا